شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنحَكَم تَ فَحكُم بَيينَهُُم بِالقِصط إ اللهَّه يُحِبُّ المُقصِط وَكَفَ يُحَِّمونَكَ وَعذَهُ مُ التَراتُ فيِيهَا حكمُ الله 114. وما تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 115. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ولور يحكم يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُنَّ وَلَا تَخْشَوْنَ وَلَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَن